وَتَرَنَّاسَ سُكَّاراً وَمَا هُم بِسُكَّارَةٍ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ الْنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَبِعُ كُلَّ شَيْءٍ مَرِيدٌ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّ فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب فإن خلقناكم من تراب ثم من طفة ثم من طفة ثم من علقة ثم من مضرة مخلقة وغير مخلقة ثم من مضرة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم.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 وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ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 فإن أصابه خيرٌ طمأن به وإن أصابته فتنةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين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 فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع, ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد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 ألم تر أن الله يسجد لهما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر؟ ألم تر أن الله يسجد لَهُ لهما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر؟ والشمس والقمر والنجوم والجبال والأشجار. وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذوق عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ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 يَمِينًا وَارْكَعْ عِ السُّجُودِ وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات ويذكر اسم الله فِي أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأعناق. فَكُلُوهُ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ الْيَقُضُوا تَفَسُّهُمْ ثُمَّ الْيَقُضُوا تَفَسُّهُمْ وَالْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ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 ولكل أمة جعلنا ما سكن ليذكر اسم الله ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأعناق فإلاهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه والمقيم الصلاه ومن ما رزقناهم ينفقون والبُدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَذَكُرُوا سَمَاء اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَارِفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ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 وبشر المحسنين